يا ابو قل لي رايح على فين <تصفيق> يا ابو قل لي وسفرتني يا ابو افريت تنزل وادي السقولا قفرت عملت تجري بالبحر تنزل وادي السقولا قفرت حوت ما وبعدي يا هو رايح على فيك صوتك يدوي هو انت بتوي صوتك يدوي هو انت بتوي وين انضبو خطوات وانتوا تطلبوا ما تقولوا بويا امان على فين hanapin jag upp rolli och jag ska min jag upp ربط غريب وبعث قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب والقرب نصيب والبعد نصيب ما تقول لي أبو han lärde sig att ta sig ut ur سمعك ورجع سمعك وليه كان مأسم لي وعياك دكرت النظر من هلالي لكن هلالهرف تريحين على فيه على فيه من أين ليهناك لعين يرفس رايحين على فين على فين رايحين رايحين على فين دي كانت النظرة من أين ليهناك om jag hinner, han är han